السلام عليكم أتمنى كلكم تكونوا بخير خير إن شاء الله معكم معاصر جمال من غرناطة أكاديمي التسجيل اللي إحنا بنسجله النهاردة هو إحنا بنسجله بهدف حاجة معينة اللي احنا ايه؟ نفهم الناس فكرة الجروب الأساسية فاحنا مش هدفنا النهاردة اللي إحنا نقول لكم إيه غرناطة و ايه فكرتها ايه فكرة البيج هنعمل ايه السنة دي المجرد هنا بس اللي إحنا بنفهمكم إيه فكرة الجروب اللي احنا بنعمله او إحنا بنعمله لي أو هكذا تعالوا نبدأ الموضوع من شكل مختلف شوية. <تصفيق> طلبة كثيرة جدا متكلمنا سواء من البيتجي السنة اللي فاتت أو السنة دي تيجي تتكلم اللي هي الفيسبوك بضايع الوقت الفيسبوك اهل عايزين نقفله طبعا عايزة تابعة جروب واحتمال يبقى فيه مشاكل انا نفتح الفيسبوك اهل منع الانترنت عموما فلو هنتكلم بصراحة الموضوع ده بسبب مشكلتين المشكلة الاولى ان الانسان مبقاش متوازن يعني ايه يعني النهاردة ايه ممكن قاعد عليه شغل كتير هو على الفيسبوك تلات اربع ساعات انت ممكن تقعد على الفيسبوك نص ساعه تشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعد ما تخلص شغلك ممكن تفتح الفيسبوك تشوف الاخبار تنزل برده في نفس اليوم تلعب كوره طاير ومارك لما تبقى انسان متوازن مش هتبقى مشكله انك تسيب الفيسبوك او تقفله تف... تف... تف... عموما لكن فدي هي المشكله الاساسيه فالمشكله هنا مش من الفيسبوك المشكله في تنظيمك انت لوقتك خد بالك ما ينفعش ان موضوع ان تقفل الفيسبوك تمنع انك ما ينور لان السنوات العامه هي مش اول مشكله في حياتك ده بالعكس هي مشكلة صغيرة شوية مع اللي انت لسه هتقابله في حياتك في المراحل الجاية. فلو انت هتتعود ان اي مشكلة ما تحلهاش تلغيها خالص. طب ما انت تعلمت ايه في حياتك. يعني خد بالك ان السنوية مش مجرد ان انت تتعلم اللي انت تجيب مجموعة كويس وتتذاكر. لا فقط. لا ده ضغط. ولازم تتعلم ازاي اللي انت تواكب الدنيا في الضغط اللي انت فيه. فدي اول جزئية. تاني جزئية ان في كلمة الشبكات الاجتماعية هي مش متصبقة صح في موضوع السنوية العامية يعني, يعني ايه فكرة مثلا الفيسبوك منتهى البساطة مثلا انا واحد ساكن في تجمع الخامس فيبقى في جروب للتجمع الخامس اتعرف على جيراني نتكلم في مواضيع مهمة تخص المنطقة نشوف محتاج حاجة طبعا يا جماعة فيبدأ إلا أنا ببدأ أكون شبكة اجتماعية على مجال صغير يخصني عندي أنا بلد جامل ألمانية مثلا فيبقى في جروب مثلا للدفع إحنا الدفع مثلا يا جماعة السؤال ده إنظام والدكتور هنا قال إيه لكن موضوع السنوية العامة للأسف في جروبس في جروبس منها شغال كويس نسبيا بس مش منظم نهائي وفي جروبس تانية هي موجودة بس بسم الله ما شاء الله يعني هي منتديات <تصفيق> يعني تلاقي واحد مثلا داخل يقول لك يا جما قول تاريخ ميلادك وانا اقول لك انت هيبقى معاك فلوس قد ايه مش عارف يعني انا لو دخلت على الجروب دلوقتي هتلاقي واحد كتب انا ابن خالتي توفى وبعد كده يتحك عليهم نكته وبنت عمي الباني يعني ما شاء الله يعني دي فكرة ده جروب خاص من الثانويه العامه ايه علاقته مش عارف لكن مفيش جروب النهاردة بيتناول يا جماعة انا عندي مسألة ليه ما نسالش بعض على الفيسبوك لما يبقى عندي عشر تلاف طالب بيسألوا بعضهم انا عندي مشكلة بدل ما تستنى تروح الدرس الفلاني وتسأل الأستاذ الفلاني عشان طب ليه ما كل ده ضيع وقت برده ليه انت ما تحسبش ان ده ضاع وقت طب النهارده ما انا بخش على الجروب واسال الناس بل بالعكس انا بستفيد من حاجة ان يبقى في نقاش مفيش حد بيقول لي اجابه نهائيه لا انت بتقول انت جبت الاجابه دي ازاي يبدأ يشرح لي وانا ابدا اشرح له ونبدا نسمع مع بعض ونبدا نتناقش يبدا المعلومه تثبت فالجزئيه دي مش موجوده طب إحنا الجروب بتاعنا هل هو فكرته كل أسئلة بس طب إنه صايح نزمها طب لو النهاردة أنا عايز مثلاً أدرد شوية هامي طب تانية سنة وثالثة سنة الفرق؟ طب الناس تخرج إذا تامي كل أسئلتي إن شاء الله نحاول نجاوبها فأنا إن شاء الله حاول أنا البوست اللي كتبتهم برا حل الجروب خصوصاً اللي أنا هسأل يعني هامي ريكوردينج إن شاء الله هيبقى قدامي وهفتح في نفس الوقت افتح الفايل لنا فاهمكم ايه البوليسي والبروسيدجير اللي احنا عملنا ايه قوانين الجروب دي و ايه الجروب اللي يعني اصحابه فيه اكتر من جروب فانتكلم عموما الجروب سعندان لها اكتر من هدف الهدف الاولاني هو جروب خاص بالمذاكرة بس اللي بيسأل فيه حاجة بيسأل حاجة خاصة بالمذاكرة فقط يعني مش بيسأل طبعا ناخد بعاني مدرس مش بيسأل طب النهاردة هيبقى ساعة كام الكلام ده مش موجود الجروب مجرد هو مزكرة طب الدرداشة هيبقى ليها ايه اللي احنا نتكلم في موضوع خاص بالسنوية اللي احنا نتكلم في موضوع الاخلاق اللي احنا نتكلم عليه ده هيبقى ليه وضع تاني هيحصل ازاي اوصف لكم يعني جروب خاص بالمذاكرة بس زي ما لك النهاردة انت عندك سؤال وانا عندي سؤال ليه النهارده اللي ميبقاش بيننا اللي احنا نفهم ليه المعلومه بتجي لك على طول انت اه خش شوف الاجابات ليه النهارده ما اسالش يا جماعه يعني النهارده في شبكه بيتكلم على المقاومه فيبدا اللي انا بدل ما بتناقش لوحدي في جزئية واحدة في المنهج ينهر أبيض 200 واحد, 300 واحد ممكن ان شاء الله عندي ناس واحد يبقى أنا عندي غلط يعني احنا ما احنا بنغلط يا انت بتغلط وانت بتحله ما يعمل المشكلة دي لكن كم مرة بتنسى ان انت اللي انت غلطت غلط فيها كتير جدا طب ايه الهدف بقى اللي احنا نعمله احنا نعمله النهاردة اللي انت بتغلط مثلا او بتسال على حاجه ما بتاخدش المعلومه في ساعتها المعلومه بتيجي بعد نقاش طب انت حلتها ازاي على فكرة انت حلك غلط طب انا ليه حل غلط عشان واحد انت 3 لا لا الجزئيه دي خد بلك من الحته دي المدرس عندي قال فلان انا سمعتها قبل كده في حلقة من حلقات التلفزيون ان الجزئيه دي مهمه انا لا انا في حل ثاني يا جماعه للمساله دي طب يا جماعة المسألة دي أنا شفت الكتاب حلالها كده فيبقى في نقاش ساعتها أنت واحد بتوسع مدركك في الفهم أكيد طبعا لما أنت بتتناقش على حاجة غير لما أنت بتسمعها تستقبلها غير لما أنت واحد بتتناقش فيها فدي أول نقطة بتثبت عندك المعلومة جدا <تصفيق> وهنا نوصل لحاجة طب النهاردة لو الجروب دليل الأسئلة والاستفسارات مش الموضوع مش منظم شوية لأنت تخش تلاقي ألف سؤال كتير مش مش مش في عدد نظام لما أخش على سؤال الفيزياء قم سؤال الكيمياء قم سؤال الأحياء أكيد طيب طب سألنا الأسئلة حلو كويس جدا كل دي أسئلة كويسة. طب ما كده مليون ألف سؤال ممكن أشوف. في مليون ألف كتاب خارجي ممكن أشوف. <تصفيق> آسف في مليون ألف كتاب خارجي ممكن أشوف. طبعاً أنا أشوف أني فيهم، فنحن نعمل حاجة مهمة جدا عندنا في الجروب اللي هو الهاشتاج، هنستخدم الهاشتاج ونعمل حاجة اسمها الملخص الأسبوعي، الملخص الأسبوعي والهاشتاج هيبقى لكل من في أكتر من هاشتاج بنتعامل، يعني إيه؟ يعني أول حاجة النهاردة مثلاً أنا عايز أسألكم زي السؤال اللي سأل مثلاً براحة الجروب بخصوص المقامات، فأنا عايز أسأل بخصوص المقامات فأول حاجة هكتب هاشتاج الأولاني سؤال. وبعد كده هاشتاج التاني فيزياء مثلاً هاشتاج التالت فصل تاسع هاشتاج الرابع وهكذا فلو أنا النهاردة مثلاً انا عاصم عايز أخش الأ أس أعرف اللي في الفصل التاسع بس هدوس على هاشتاج الفصل التاسع عيو يعني كل ده مش هاشتاج واحد لأ أكثر من هاشتاج في كل بوست هأخش على الهاشتاج بتاع الفصل التاسع بس هلاقي كل الأسئلة الفصل التاسع طب إفرز مثلاً أنا مش عايز أخش الفصل التاسع أنا كده أنا مقفل نفسي طب انا هعمل ما خشش أخش على هاشتاج فيزياء اشوف كل اسئله التلفزيون طب افرض يا سيدي اللي انا عايز اخش اشوف الاسئله الادبي يعني هيبقى في ادبي وفي علمي والاخر عايز اشوف كل الادبي بيتناقشوا في ايه فخش على الهاشتاج ادبي فاول ما الجروب يبدأ يشتغل في الاسئله هينزل هاشتاجز محددة يعني مش انت بتكتب فيزياء من دماغك انت بتاخد كوبي للهاشتاج يا جماعة ضروري جدا عشان الهاشتاج يشتغل مفيش حد بيكتب هاشتاج من دماغه لازم هيبقى فيه بوست بكل الهاشتاج اللي احنا نستخدمها وكل واحد يخش يختار الهاشتاج اللي مناسب لسؤاله وياخده كوبي علشان مثلا أحياء كلمة أحياء ممكن واحد يكتبها بهمزة وممكن واحد يكتبها من غير همزة صح؟ ممكن واحد يكتب أحياء ألف حواه مش عارف إزاي بس ممكن واحد يكتبها بايولوجي ممكن واحد يكتبها عربي ممكن واحد يكتبها لغة إف فالكلام ده يبقى أنا كده ما نظمتش حاجة بل بالعكس بعد زودت معدل اللقبطة عندي فلما يبقى عندي هاشتاج أقدر أوصل الأمور أسهل بعد كده يبقى كل أسبوع هينزل على البيتش حاجات أو مش نقول إيه نقول ملخص اللي حصل في الأسبوع ده في الأسئلة النهاردة كان في نقاش عن الجزء إيه فلانية إن كان في نقاش عن الجزء إيه إعلانية في سؤال سؤال مهم وكان عليه مشاكل فيبدأ اللي مرخص لو انت النهاردة ضاع منك حاجة فبتجمع كل الاسئله بتاعت الاسبوع المهمة احنا مش بنكتب طبعا كل الاسئله يعني لو احنا عندنا خمسمائة بوست بيتكتبوا في الاسبوع هقدر اجمعهم ازاي صعب جدا احنا بنكتب اهم الاسئله اللي تجمعين تخش وتعرف نقطة بقى مهمة يعني احنا لسه هنناقش هنشوف الدنيا تحصل فيها ايه لو احنا اللي نعرضنا لنقاش يعني نفتح نقاش في الفصل التاسع ثانية اسجل النقطة دي يعني ايه يفتح نقاش في الفصل التاسع يعني النهاردة هنجي نقول يا جماعة نهاردة عايزين نكتناقش نذاكر الفصل التاسع فيزياء مع بعض هنفتح النقاش وكلنا نذاكر طب الديفنيشن يا جماعة كل واحد يكتب ملخص فكل الناس يكتب ملخصات عن الفصل يبدأ واحد دماغه توسع بدل ما هو بيذكر الحاجة من وجهة نظره هو بس بيذكر بيوسع مداركه وبعديها بشوية نجي نقول طب يا جماعة حتة قانون قوم ايه لازمة لازم قانون قوم فنبدأ طب وبعد كده يا جماعة التحولات اللي ممكن نحوالها في قانون قوم ونبدأ نستخدم ان استخدم انا مثلا استخدم OneNote استخدم مايكروسوفت وورد استخدم Powerpoint ونبدأ ان انت شاير يعني نتذاكر مذاكرة جمعية مفيدة لنا كلنا هي مش مضيعة للوقت بالعكس اللي انت بتحصله في الوقت اللي انت بتذاكر فيه ده كتير جدا غير اللي انت اصلا بيتوفر على نفسك اللي انت تستنى الوقت الفلاني اللي هيحصل فيه مراجعة فيزيوم وانا فكل ده على الأقل انت عمل توفر وقت ليك كلام جميل فدي فكرة الجروب الأساسية طب النهاردة لو أنا عندي سؤال يا جماعة أنا عايز أسأل عن سنتر عايز أسأل عن مدرس فلاني عايز أسأل عن نصيح عايز أتنقش يا جماعة في حاجة من الأخلاق اللي إحنا نتكلم عليها فيبقى عندنا غرناط أكاديمي جروب للمذاكرة وفي حاجة اسمها مجتمع الغرناطين أو مجتمع غرناط أكاديمي المجتمع هو مكان اجتماعي تخش الترفيش في شوية كده نتكلم نتناقش يا جماعة سمعتوا ايه عن كلمة يعني, يعني ايه ريسيرش بيبر نبدأ بقى احنا مثلا يعني الموضوع بيبقى متبادل انتوا إنت حيانا انتوا نتكلم و احنا نتكلم يعني إيه ريسيرش بيبر ايه ورقه بحثية دي هو العلم ازاي بيتلخص فيبدأ الكوميونتي او مجتمع غرناطه اكاديمي يبقى هو ده المكان اللي منظم بحيث النهارده انا عايز اخش اشوف مذاكره انا عايز اخش اشوف مذاكره انا مش عندي ما عنديش وقت ان انا اشوف نصايح يبقى ليه اخش والبوستات كتير جدا عندي فكل الكلام ده بيضيع لوقت استسمحكم وارجع لكم ثاني ان شاء الله تمام ورجعنا لكم بعد الفاصل معلش استسمح كان فيه بس مستخله زمن بيها نرجع يبقى إحنا فيمنا اللي إحنا عندنا جروب هيبقى للمذاكرة بس اللي إحنا زين نذكر مع بعض أسئلة استفسارات نوع إن تبدأ المشاكل وبعد كده جروب بقى تاني أخبار السنوية اللي حصل عايز ناس عايز نصايح ناس عايزه مشاكل معينة ناس بتسأل على أحقات معينة ناس بتناقش مواضيع معينة في هو اسمه مجتمع المجتمع بتاع غير ناطق ثانية سنوي هي تعمل لها جروب تل أولى سنوي لسه ما شوفناش هي جروب ولا أول مجروب ثانية سنوي هي تعمل إن شاء الله برضو زي ما خودكم الكبار بيخوشوا ينصحوكو فتاة سنوي شباب اللي فتلته هينزل ينصح الشباب اللي الثاني خود بالك مثلاً ركز على المدى الفلانية لأن مترتب عليه إن أنت توظف تلخود بالك الحتة الفلانية أو الجزء الفلانية في المدى دي مهمة خود بالك الحتة دي ممتعة جدا ممكن تقرأ في المجال اللي بره في الكتاب المعين أو هكذا ونفس الكلام لو اتعمل جروب قولة ثانية و هيبقى نفس الكلام بس طبعا النشاطات مش كلها تبقى موجودة الثالثة هي اللي أو موجودة الثانية و موجودة قولة ده اول فكرة في الجروب تاني حاجة اللي هتتعمل في جروب المذاكرة هيبقى حاجة ناس كتيرة مفهمتها فهمتهاش كويس عايزين نطلع مناهج او طلخيصات عن طريق المذاكرة الجماعية أو ماذا مذاكرة الجماعية يعني إيه؟ يعني أنت بتشتغل لوحدك لما تشتغلش في مذاكرتك مع مجموعة كبيرة كل واحد فيكم يقدم جزء أفاصل أكتر ممكن ناخد المثال اللي كان كنت مذكره مثلا أنا عاصم ورضوان وهاجر ومعتز وداود الفريق حنبدأ نقسم الجروب كله لأكتر من فريق حسب اللي عايز يخش في كل المواد ولا عايز يخش في ماده او مادتين بس طبعا يعني اللي عايز يخش المفروض يخش يعني هيبقى ليها بوليسي معاينه وقوانين معاينه بتحكمها انا النهارده لو عاصم بذاكر لوحدي هذاكر كتاب المدرسة واذاكر كتاب الامتحان بس ما عنديش وقت لحل دليل التقويم وداوود النهارده لو ذاكر مش هيذاكر كتاب الامتحان ممكن يذاكر مثلا كتاب المعاصر مثلا تعال نفترض اي حاجه ااه رضوان بيذاكر كتب, كتب تانيه عايز اذاكر لك لامي معتز هيقول لك لا انا مش هذاكر لامي انا هذاكر ملزمه الفول الملزمه الم الم الم الم الاستاذ الفلاني هاجر تقول لك لا خلاص طب انا النهارده انا بذاكر من كتاب الامتحان او المثال او اي حاجه اسف على زعق سوري يا ايو انا اسف فكل واحد فينا بيذكر المواد دا معينه بس هو ايه ما عندوش وقت المواد الباقية طب اللي هيحصل في الجروب اللي هيحصل احنا جروب مع بعض كل واحد هيتولى مسؤولية حاجة محددة النهاردة انا بتولى مسؤولية حاجة انت بكنا بتولى مسؤولية حاجة تانية فانا هياخد الكتاب اللي انا بذكره داود هيلاخو ياخد تلخيص الفهم الاساسي يعني داود يقول انا فهم حتى دي كويس خلاص سبولي انا اللي لخصها كويس وطلع لكم على مثلا مايكروسوفت نوت مثلا زيزو هيقول لنا لا طبعاً أنا هردا أنا ممكن أخش أذكر لكم دليل تقويم. فيبدأ كل واحد فينا شغال في مجال. واحد فينا بيفهم. واحد فينا بيحل وبيطلع أهم الأسئلة أو بيعملين تدرب للأسئلة السؤال الأولاني الثاني التالت الرابع. واحد فينا بيحل كتاب معين. فاحنا لو إحنا كجروب كل واحد إحنا عملنا ترخيص مثلا في ست سبعة كتب أو في ثلاث أربع كتب. ثلاثة واربعة كتب ما كانش أي حد فينا هيقدر يحلهم لوحده أو ما كانش أي حد فينا هيبقى على الوعي الكافي اللي هم يحلهم لوحده فما بالك لو احنا عندنا عشرة عشر جروبز مثلا وعيشين شغالين في الفيزيكس تخيل بقى اللي بيحصل؟ بيحصل إن عندك عشرين تلقيص وعندك كل كتب الخارجية اللي تتخيلها وعندك كل أنواع المسائل اللي تتخيلها عندك يعني محتوى خيالي هيبقى فيه القائد بقى لكل جروب يعني القائد النهاردة بيتغير انا نهاردة القائد في الاسبوع ده او الاسبوعين ده مو اعتز وراي رضوان بعدية فلما احنا نعمل حاجة زي كده هيبقى عندنا اللي انا انا نهاردة بجمع المحتوى لكن ليه انا كل مرة انا عايز اذاكر برضا شوي، فانا بذاكر وبضم مذاكرتي لمذاكرت غيري وبحافظ على وقت كتير جدا كان ممكن يضيع وبستفيد بستفيد اكتر اللي انا بيبقى عندي كل اسئلة اللي انا ممكن اتخيلها يعني لو احنا بنتكلم مفيش حاجة تخرج عنها امتحان استحالها امتحان اي امتحان يخرج عن اللي احنا بنعمله فوايد الموضوع كتيرة جدا منها مثلا اللي انا يعني بيتم اجباري على الشغل ما يدفعش انام ليه؟ لان انا في جروب والجروب ده كله لازم يذاكر في حاجة زي كده اي واحد بيحس لو هو ممكن يكسل يخش اي جروب ويخش جروب واثنين وثلاثة لما هو يخش حاجة زي كده لا أنا وراء شغل لازم أخلصه فأبدأ اللي أنا بشد حيلي وبلاقي ناس معي في الجروب أعلى مني فبتشد هي أكتر وبمدأ نشد بعضنا فيبقى عندي حماس وبشتغل غير كده اللي أنا طالب أقدر أطلع حاجة أعتمد بيه على نفسي أنا واحد بفاهم نفسي بنفسي لأن بعد كده إحنا بلاش نتكلم بس على الحال إحنا فيه دلوقتي هنتكلم عليها لاحقا لكن بعد كده في الحقيقة مفيش حد يجي يعلمك أنت اللي هتعلم نفسك. حتى اللي عايز يتعلم وعايز يتوسع لازم لازم ما ينفعش اللي هو يعتمد على اللي بيجيله من الناس لازم هو واحد غير كده لان اللي انت تعلمت لانك عضو في المجتمع يعني ايه؟ يعني انت بعد ما تتخرج ان شاء الله انت مش هتتعمل لوحدك انت هتتشتغل في فريق في الشركة في فريق حتى مع صحابك انت وتعملوا مشروع خاص بكم هتشتغل في فريق لازم تعرف ازاي تشتغل تكون عضو في الفريق وعليك التزامات وواجبات ازاي يبقى عندي في الفريق ناس ممتازة في جزئية وناس أقل منها هيبدأوا لحنا بنوازي بينهم لحنا يبقى الفريق كله لي مستوى معين ويبدأ عندي أكر من فريق يبدأ يبقى عندي نور اللي لحنا بجد بدأنا نقلل الحقد اللي عن الطلب بين الطلبة بعضها للأسف موضوع السنوية طلبة كتيرة جدا بتحقد على بعضها حتى لو كانوا صحب حتى لو كانوا صحب جدا كمان اللي هو بيعملوا باسمها بيدربوا أفيز في بعض كمان النهاردة لا انا بروح للمدارس الفنية بس انا مش هقول له علشان لا انا عارف اللي هو ايه هيبقى احسن مني. طب و الحل فاحنا بدأنا مليون فايدة بقينا بقين برضو اللي احنا بنتعامل مع ناس ما نعرفهاش ونعرف نشتغل معه خد بالك ان انت في الشغل مثلا لما تكبر انت مش بتختار الناس اللي انت بتحبها عشان تشتغل معه مش تختار صحابك هيبقى فيه ناس انت ما بتحبهمش ناس انت بتتدايق منهم لما بتشوفهم ناس ما بتعرفش تتعامل معهم فلازم انت تتعلم كل دي فوائد نظمت وقتك حماس اكتر اخلاقك عاليت عرفت تبقى فرد معين في المج... فرد فعال وعضو فعال في المجتمع استفدت بحاجة استحالة ما تقوليش بشكل او باخر لو انت كنت عادت لوحدك كنت هتحالي خمس كتب خارجية في اي مدى استحالة يعني بص ما نتحكش على بعض في الجزئي دي وفي الاخر استفدت بشغل غيرك احنا المفروض احنا ان شاء الله نكون عدد كبير من الجروبس مثلا نحاول احنا نوصل لعشرين 20 جروب مثلا في كل ماده لما احنا نعمل حاجه زي كده لا بدات حتى ان انت تبقى روحك حلوه في المذاكره انت مش واحد انت مش واحد مجبر ان هو زكا. لا انت بتعمل حاجه وانت حبيبها بتعمل حاجه وانت عايز فريقك يبقى احسن بتسهر وبتقلل نومك وانا فرحان انا مش متضايق اللي انا بادي نومي ولا متضايق اللي انا بسهر انا فرحان ومبسوط وكويس وانا اللي بدفع نفسي ولما بتقدم انا في المذاكرة مع الجروب بتاعي بيديني حماس اكتر لان اشد دخلي في المذاكرة مع بقية الناس كلها فكل الكلام ده كلام مفيد جدا وانت كل ده بتستفاد فاللخص اللحنا قلناه سريعا هيبقى عندنا جروب خاص بالاسئله الطلبة ونفس الجروب ده هيخش فيه موضوع المسابقة او الفرق الفرق طيب إيه اللي هيحصل اللي في تالتة سنو هو اللي هيبقى جوه الفرق وهيبقى مين الشباب اللي هتشتغل معانا في التقديم لما نفتح هي الشباب بقى كل شاب يبقى تحتى خمس من خمس العشر فرق هو المسؤول عنهم مسؤول هو يتابع الفرق دي ما تنامش يحمس القاضي بتاعتهم عشان ده شد حراك اكتر شوية محتاجين حماس اكتر يزبط الامور معاهم طب النهاردة عايزين مثلا نساعد بعض في الجوزئيه الفنيه النهارده ممكن ممكن نخرج مع بعض يعني يعني الحاجات اللي لسه في التسجيل الثاني انا ماسك تسجيلين ان في كوميونيتي احنا ممكن نختار يوم جماعي نخرج فيه كلنا مع بعض او نروح في ندوه معينة كلنا مع بعض او احنا نعمل ندوه مع بعض يعني لو احنا عددنا كبير شويه احنا ممكن احنا نختار ونجيب ناس متحدثين يتكلموا ونعمل ندوه احنا مع بعض او واحد فينا ليه نعمل قاعده كده معينة ونبدأ نعمل ميتنجز على كل جروب يعمل ميتنج مع بعضه الموضوع مش صعب الموضوع السنوية العامة مش مشكلتها شغل كتير بالعكس هي شغلها قليل جدا ولما تطلع الجامعة هتعرف ان منائج اضعاف تحت سنوية العامة وهتخلص وقت اقل عشر مواد يعني انا بدرس من عشر الاثناشر مادة في السنة وممكن اكتر ممكن اكتر كمان ممكن يوصل ممكن يوصل اربعتاشر دفعتي في مدني بيدرسه أعتقد 18 مادة في السنة الوحدة ومواد تقيلة مش مواد خفيفة يعني حتى السنوية العامة تتذاكر بسهولة اللي يفهم خلاص فلو أنت تعلم أن أنت تبقى إنسان منظم في حياتك عرف النهاردة بخرج النهاردة وبشتغل في جروب وشغال وبذاكر وبوفر على نفسي يعني النهاردة لو أنا كل سؤال عندي ها أستنى أروح الدرس ناس هتفكس هقول لك يا عم خلاص بأسيبك فلما انا اخش على جروب فجأة بفتح لعبة توب بتاعها بافتح الكمبيوتر بتاع موبايل اي حاجة اسأل السؤال وافتح بالليل هلاقي ناس بتتناقش وبترد على بعض وبتفهم الدنيا ماشية زي كل الكلام ده انا بضيع كل ده انا على الاقل على الاقل انت بتوفر بسبب حتى موضوع الملخصات والكتب اللي احنا هنكتب انت تبقى طالب وبتكتب كتاب المانع اللي انت النهاردة يعني هنحاول ان شاء الله نحاول ان نختار احسن الجروبز اللي خاصت في كتاب انت واحد دخلت في تأليف زي كتاب بس نشوف طبعا حقوق الملكية والحاجات اللي احنا اختبسناها من كتب تانية دي كلها مشاكلة هنذكرها بعدين يعني ان شاء الله فانت عملت الحاجات كتيرة جدا واستفدت كتير جدا وعالاقل بالمية توفرت عشر ساعات يعني النهاردة انت بتحل الكتاب مثلا في ساعة طب انت لو معاك عشر كتب فالكل ساعة مذكرة عندك انت خدت عشر ساعات اكسترا عليها شوف انت بتلخص بطريقة معينة جميلة في الكتابة غيرك بلخص بط في الرسومات. طب ما تيجي انا بص على شغلك كنت تبص على شغلي. وطبعا كل الكلام ده ان شاء الله هنحاول نحط له قوانين اللي هي تنظمه حيث ما يبقاش في مشاكل. ده اول تسجيل هتلعو لكم على الجروب وابدأ اكمل بقية التسجيل خصوص جروب كميانيتي جروب تانية سنوي. تسجيل ثلاثة ارد على اسئلتكم واتمنى ان تكون لكم خيرا ان شاء الله و... ومستني اسئلتكم علشان اعرف ايه الحاجات اللي ما فهمتوهاش ان شاء الله. السلام عليكم <تصفيق>